والنبيؤون من ربهم لأنفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهيدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاء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 الارض ذهبا فلن يقبل من احديهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من نصيرين